اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَنَكُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا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 وَدخ اليدك في جيبِكَ تخرج بَ يَضاءأَ منِن آسءم فيِي تسآيات فيِي تتسآياتٍ إلى فعونَ وَقَومِ إنِهم كان قوْمًا فَاسِقٍ فَلََّ جاءتهم آياتناَا مُبصَة قالوا هذا صِحرُ مبِين.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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شعي ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان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 إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ل بِعَانِيأَشكُرُ أَمْ أأَكفُر وَمَ شَكَرَ فَ إِما يشكُرُ لَنفسه وَمَنْكَ غََفَ إ رَبّ غَنِي كَرم قالَا نَكرِرُ ل آعر شَه أُور أَتهْتَد أَم تَتكون مِنَ الذينَ لا يحتدُون.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 قَوم تُفْتَنون وَوكَانَ فيِي المدينَةِ تِسعةُ رَحْط يُفْسدونَ فيِي الأررض وَلَا يُصْلِحون قالوا تَقاسَمُ بالِلهِ لَنُ بَييتََّهُ وَأَهلَثُمَّلََقَُّ لِولَهِ مَا شَهِدِنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا ل صَادِقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا عَلَوْا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ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 بل لا يعلمون اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الالههم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح غشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون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 وَإِنَّ رَبَّكَلَذُ فَضلٍ على الناسَّاسِ وَلَ أَكثَرَهُم لا يَشكُرون وَإِنَّ رَبَّكَ لاَا يَعلَمُ مَا تُكِ نُصُدُورهُم وَماَا يُعلِنون وَماَا مِنْ غَائبَةِ فيِي السماءِ وَأَرْرضِ إِللا فِي كِتَابِ مُذِين.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 حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنطِقُونَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنِ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ